إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة آتنا من لدنك رحمة وهيه إلانا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا